بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا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 والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضن وأولاة الأحمال أجلون أن يضعن حملهن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 وجدكم ولا تضارون ولا تضارون لتضيقوا عليهم وإن كن أولاد حمل فوفقوا علين حتى يضعن حملهن فإن أرضعنا لكم فاتواهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما إلا ما أتاه سيجعله الله بعد عسر يسراء وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذبا نكرا فذاقت وبل أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعده الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أزل الله إليكم ذكر رسوله يَتَلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَينَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصَّالِحاتِ لِيُخْرِجَ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ لِلنُورِ وَمِن يُدخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْنَّارُ خَالِدِينَ فِيهَا بَدَأْ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِهِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ